إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وباركا لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه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 هذا الحديث الذي يبين الولاية لله تبارك وتعالى الولاية والعداوة اولياء الله تبارك وتعالى لهم عند الله تبارك وتعالى منزلة ومكانة وكذلك أعداؤه أولياء الله تبارك وتعالى والحديث عن الولاية منتشر في القرآن بصورة تلفت النظر من نظر في كتاب الله تبارك وتعالى في حدود الولاية من هو الولي كيف يصنع الله تبارك وتعالى بأوليائه حديث طويل في القرآن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 الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى يحصل بهم العبد الولاية يحصل النصرة من الله تبارك وتعالى ويحصل كل ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تبارك وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الإيمان والتقوى والصلاح يدخلك تحت الولاية يجعلك منصورا موفقا مسددا مبشرا في الدنيا وفي الآخرة يذهب عنك الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة بقدر ما تتعلق بالولاية يقول الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إن لم تكن وليا ستكون ظالما وإن لم تكن وليا ستكون عدوا إما ولي وإما عدو فليختر المرء لنفسه ما شاء الاولياء في امن واعداء الله تبارك وتعالى لا امن لهم قال افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لمولى لهم اذا نزل العذاب والبلاء فإن الله تبارك وتعالى يحمي أولياءه وانظر في سورة الشعراء وحديثه تبارك وتعالى عن أسمائه العزيز الرحيم يقهر أعداءه ويرحم أولياءه آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ترشدك إلى أين تذهب وفي أي موضع تكون يريد الله تبارك وتعالى لك إرادة شرعية أن تكون وليا لا تكن عدوا لله قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يجمعهم الله تبارك وتعالى تجمعهم الملائكة يجمعون أولهم على آخرهم يجمعونهم على النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها عندها يكذبون وأحلفون ما صنعنا شيئا ما اشركنا ما كفرنا ما عصينا ما ظلمنا ما تعدينا حدنا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم كثيراً مما, يع... مما يعملون هذا الظن أرضاهم وأتلفهم ثم يقول الله تبارك وتعالى فإن يصبروا فالنار مسواً له وان يستعتبوا فما هم من المعتبين أعداؤهم يتلفون ويهلكون في الدنيا وفي الآخرة لا يرجعون مرة أخرى ولا يقبل منهم عز ثم قال الله تبارك وتعالى متحدثا عن نفسه انه هو الذي أضل لهم وهو اعلم بشانهم قال وقيضنا لهم قرناء اي من الانس ومن الجن من الشياطين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم يقولولهم أنت صح انظوا في طريقكم اظلموا افسدوا في الأرض ويزينون لهم أعمالهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن القرآن هو محل الصراع بين اولياء الله وبين اعدائه وهو المميز لاولياء الله ولاعدائه اولياء الله يحبون القران ويهتمون به وينصرونه بالسنتهم وبتطبيقهم لما انزله الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شغبوا على القرآن أنكروا آيات القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلج جزاء بما كانوا بآيتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا في منزلة أشد من منزلتنا في الدرك الأسفل منه أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله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 ثم يذكر الله تبارك وتعالى ثلاث ايات تحفظ لك الولايه تجعلك منصورا لا تكدر خاطرك ولا تجعل ذهنك يلتفت يمنه ولا يسرا بل تقودك الى الله تبارك وتعالى لا تجعلك تلتفت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اشتغل اعمل اي حاجه اخدم دين ربنا باي حاجه كن وليا ولا تكن عدوا لله الناس الذين يشغبون عليك ويجعلونك تلتفت ويفتنونك وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربك بصير قال لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي تحصل الولاية من الله ومن الناس يصير الناس أولياء لك والله يتولاك ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزل عاوز تعمل حاجة غلط استعذ بالله إنه هو السميع العليم الولاية والعداء من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب عدوك يصير عدوا لله فقد اذنته بالحرب اعلمته اني يحاربه كرامه لولي وقال الله تبارك وتعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا او لأنهم لانهم ظلموا الابرياء فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا ظلم الابرياء والاولياء لا يفوته الله بل ينتقم لأولياء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا اسماً واضحا سيعاقبون عليه لابد للإنسان أن يتقي أولياء الله كل من آمن بالله واتقاه واصلح فهو ولي لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليه لأن من أغضب أولياء الله تبارك وتعالى فإنه يغضب الله عند مسلم من حديث عائز بن عمرو رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيبه وبلال في نفر بسفيان في أول إسلامه وقبل حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي احد ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجوا راسه وكسروا رباعيته ودخلت حلقه المغفر في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم أدموا نبيهم كان عدوا ثم صار وليا فمر على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها كان ينبغي ان تموت وكان فيهم ابو بكر رضي الله عنه فقال تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم لا يليق ان نتكلم مع الساده ومع الكبار بهذه الطريقه كان ابو سفيان رجلا شريفا في قومه مقدما رئيسا اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فجاء اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يشعر بشيء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد حصل منه كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك اغضبته لإن كنت أغضبته لقد أغضبت ربك فعاد إليهم أبو بكر رضي الله عنه وهو أبو بكر أبو بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من الصحابة وفي موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء العجيب ورغم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه في شأن سلمان والصهيبة وبلال وكان أبو بكر سيدا لبلال وأعتقه ان اكرمكم عند الله اتقاكم الكرامه بالتقوى والتقوى تحصل الولايه واولياء الله تبارك وتعالى في حفظ وفي رعايه فعاد اليهم ابو بكر فقال لعلي اغضبتكم يعني يعتذر منهم فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي قولوا ما سمعتم وأسأل الله أن يغفر لكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من عاد لي وليًا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أولياء الله تبارك وتعالى حصلوا الولاية بالحب والحب كما يقال مركب لا يضل صاحبه فلا يضل راكبه إذا أحببت ربك وتقربت إليه احبك أحبك وقربك الفرائض لا يتقرب بشيء لله تبارك وتعالى بمثل ما افترض الله الواجبات مقدمه الفرائض اعظم من النواه لا ينشغل بنافله عن فرض لذلك يجب ان يعلم المرء ما الذي افترضه الله ما هو الذي يجب عليك في مالك وفي نفسك وفي أهلك وفي من حولك؟ يجب عليك أن تعلم، وإن لم تعلم ستعرض نفسك لسخط الله. العلم فرض، يجب عليك أن تعلم كيف تتقرب. لن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالعلم. كيف تعلم؟ نفترض عليك. وكيف تفرق بين النفل والفرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلتها إلا المكتوبة لا ينشغل بالنفل عن الفرض هناك فروض وواجبات كثيرة نحن مسؤولون عنها قد ننشغل عنها بأشياء هي بعدها وفي مرتبة لاحقة قد يبحث المرء ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتزكية نفسه ويترك الذين هم مسؤولون الذين سيسأل عنه يترك أبناء لن تنفعك دموعه ولا قراءتك وقد ترك المرء ابناءه أو أهله بلا رعاية لا ينتفع المرء بشيء من النسل، وهو لا يضر والديه لا يزكي المرء نفسه ويتقرب إلى الله تزكية التي تعود على النفس يبكي ويصلي ويقوم ويتعب نفسه ويترك ابوابا من الخير وهي مفروضه عليه من بر الوالدين ورعايه الزوجه والاولاد والاحسان الى الفقراء والضعفاء واعانه المظلومين ان كان قادرا يجب على المرء أن يعلم ما الذي افترضه الله عليه يجب عليه أن يتعلم وأن يعلم وأن يعمل بما علمه الله ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل أنت محبوب هل رب العالمين يحبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البزار من حديث أبي هريرة قال صلوات ربي وسلامه عليه ما من عبد إلا وله صيط في السماء الصيط من الصوت ليه اسم فوق ما من عبد إلا وله وسيط في السماء فإن كان حسنا وضع في الأرض وإن كان سيئا وضع في الأرض ماذا يقول الناس عنك ماذا يقول عنك الاتقياء والأولياء والصالحون هل يقولون عنك أنك طيب وأنك صالح وأنك رجل تقي وأنك لا تؤذي أحداً من عباد الله ماذا يقول الناس عنك هي علامة ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان حسنا وضع في الأرض وإن كان سيئاً وضع أيضاً في الأرض يتداوله الناس يقولون ظالم فاجر معتادي ويقولون طيب رحيم بر منفق جواد مصل يعرف الله يخاف, يخاف من رب العالمين فليخطر الإنسان لنفسه اسما ينادى به في السماء وفي الأرض هل هو بر هل هو ولي لله أم أنه عدو بغيض قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل ينادي جبريل إذا احب ينادي رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض ولا تنفعه ولا ينفعه تقرب متقرب ولا يضره بعد بعيد ينادي جبريل فيقول إني أحب فلانا أحمد إبراهيم إني أحب فلانا باسمه إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه أم كل حاجه حبك لا يستطيع شيء ان يتخلف عنك فينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض القبول عند المؤمنين وعند مسلم ان الله اذا ابغض عبد النادى جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض يبغضه الناس كل شيء يبغضه فليختر المرء لنفسه ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني إذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها مش تحتاج حاجة ستجد ناصرا معينا يسددك ويعينك في الدنيا وفي الآخرة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به تنزل محاب الله منك منزلة حواسك حيث لا يستغني المرء عن حواسه طرفة عين من يستغني عن عينه أو عن سمعه أو عن يده أو عن رجله إذا أحبك الله لا تصبر عن طاعته لحظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند النساء من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاة تطمئن نفسه ويرتاح باله ويفرح وينشرح صدره عندما يكون بين يدي ربه عندما يتقرب المرء يكون محبوبا واذا احب الله تبارك وتعالى واحبه الله فانه لا يصبر عن ربه لحظه لا يتكاسل ولا يتوانى ولا يتباطا انما تراه في المقدمه يحب ربه وهو محبوب وان سالني ان شرطي ان سالني لا اعطينا لا ده جواب قسم محذوف يعني والله لا يعني اطمئن والله لا اعطينا ان سالني لا اعطينا ولا استعاذني لا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ليس فقط يحب ما تحب ويوالي من توالي بل إنه يكره ما تكره يكره المرء الموت وهو يحب لقاء الله يكره الموت لأنه يخشى من شيء مجهول الموت الانسان لا يدري ما الذي سيصنع به بعد الموت يقدم على شيء يجهله فحق له ان يخاف لذلك يكره الانسان الموت وهو أتعلق من دنياه بمحبوبه تعلق باهله تعلق بابنائه بمن يعرفهم هو يحب ربه ويتمنى لقاءه وما زالت علقة تربطه بدنياه وهو ايضا مع ذلك يخشى مما يقدم عليه هو لا يدري ما الذي سيفعل به لذلك يكره الله تبارك وتعالى أن تساء وأن تصاب بشيء يكدر خاطره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته شخص ببصره صلاة ربي وسلامه عليه شخص بصره إلى سقف الحجرة ثم قال في الرفيق الأعلى وكانوا يرون أنه يخير بين أن يكون في الدنيا وبين أن يلقى الله لكنه اختار لقاء الله تبارك وتعالى لأنك لن تجد ولياً ناصراً معيناً يحوطك بعنايته وبرعايته مثل الله هو الذي اختار لك الحياه وانشاك في هذه الدنيا وامدك بما تعلم مما انعم عليك من العافيه والاسلام والعلم والبصيره ووضح لك السبل كل شيء واضح هو الذي يسر لك ما تعلم من الخير ولن تجد مثله معينا في الدنيا ولا في الآخرة لذلك يجب عليك أن تستعد للقاء من تحب إن كنت تحب ربك حقا فاستعن بالفرائض وبالنوافل ولا تزال تتقرب وتتقرب لا تمل فان العمر قصير قد نموت الان نعم من الان قد نموت في هذه اللحظه تقرب قدر طاقتك وقد بقي في هذه الايام الطيبات المباركات الشيء القليل اصنع شيئا من الخير ابحث عن حسنة كبيرة ابحث عنها في بطون الجوع وفي الأجساد العاريه ابحث عن الحسنات الكبيرة عند الضعفاء وعند نصره المظلومين وعند إصلاح ذات البين كل شيء حسن سينفعك الله به أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا وأن يغفر لنا وأن يمدنا بمددك اللهم انا نسألك ان تمدنا بمددك اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم عمنا برحمتك اللهم عمنا برحمتك وأنزل علينا بركتك اللهم أنزل علينا بركتك وأدخلنا جنتك اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نسألك حبك اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقرب اليك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا, أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اغفر لنا كل ذنوبنا يا رب اغفر لنا كل ذنوبنا اللهم انا نسالك يا رب العالمين أن تنصر الضعفاء والمظلومين يا رب اجعل مصر امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وجعل الدائرة عليه اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء وتسلط السفهاء اللهم انا نسألك يا رب العالمين ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا انصرنا على من بغى علينا انفعنا برمضان اللهم انفعنا بالقرآن اللهم أنفعنا بالقرآن اللهم أنفعنا بالقرآن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وآقل الصلاة